قال رب اذكرني وهل لي ملكا دائما انظري لاحد من كتابي انك انت الوهاب فسقر لو ريح سجلي في امره وقام احد اصابه واخرين مكرمين بنصارى هذا عطاءنا فامننن سواك بغير حساب وقين لقد فتنا على كرسيه جسد حمى هذا القصص القراني جاء في التسليم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يوارثه بالرغم من لا يلاقيه في سبيل الدعوه من الاضطهاد والتعذيب والتكليف والتقريح والاستهزاء والاغنياء والمطرسه فرب العزه كان يحكي له هذه وما لاقى بطوانه الأنبياء من قبله فذكر سبحانه وتعالى بكرنا قصة داود وبعدها قصة سليمان بكرنا زملة منها ونحن الآن في التسلمة من جلس ماذا الله قال ولقد فتن سليمان وإلا هنا تتأل قصر يعني والله إذا قد تتجمنا جريمان هذا يعني جريم تذكر صرروا على هذه الجسمة هذه الجسمة إكواني أختلفتها فيها رب العالم نرى الضبيان لوحدة جسمة ذكر المفسرون كثيرا من قصص من قصص ماخوذه مع الاسف الشديد عن اعداء هدفهم عن بني اسرائيل الذين كانوا لا يتوراعون عن انصاف التهم والاقاطين بالانبياء والرسول ومع الاسف الشديد لوثت كتب الاسلام وضغوطه سفاسير الاسلام بإذن هذه الفرهات وبإذن الله الفراثة سنذكر نوعا من هذه الأضراطية واحد النوع نوع ونحاول الناس بما ذكره العلماء بما حاولوا أن يكون هو المقصود بالآل الصحيح ذكروا وبذلك ما ذكروا أن سليمان عليه الصلاة والسلام غزا غوى وسرا الغوى لما استولى سرا من, من الجنود ولما أخبره إلى خصره كانت دائم في بقاع دائم في ناحية أردنا أنها مكرمة وشرابة ومهوصلة وعاقدة ولا دائم في بقاع. مما طلب للمالي أن يقول لها المال بيدي؟ قالت إنها تلكي على كراك أبيها والآن تنشده تطلقوا منه أن يصور لها صورة أبيها لكي تكس ريحة وتطمئنها أن يامر الجن لأن يصنعوا وأن يصوروا له هذه الصورة وطبعا الجن كان يصورون له كما فيه هو اللبان بالمواضي ودور رسيات رذيك يقال يعني القصة الباطرة تصمعت لها وطورت لعبة فيها تأخرت هي تعبدها هي وصائفها داخل القصر الملبي داخل قصري إنه سليمان كان ملكا ونبياً معه يقولون باية العبادة عبادة الصنم في قصر سليمان وفي بيت سليمان اربعين يوما حتى اكتشف وزيره ارسن الذي كان عنده اسم الله الاعظم <تصفيق> ولما اكتشف اكبر سليمان والى به يكسر هذا من اجل الصوره هو يقدم توبه الى الله عز وجل ولكن ما كان بل سلاه الله لأن نزع منه المبنى كانت الحكمة عنده الخادم ومن ذات خبيثة خادم. كانت عنده الحكمة الخادم، وإذا فيها كان يضعها عند الله أو عند أمر أنه يسمح الأمينة، فتصور المالك الشيطان رئيس الأذاريزا، تصور في صورة بليمة، وجاء إليها يطلب منها الخاتم فأعطى الخاتم لصورة بليمة. فأخذ الخادم وإلى فيه استوى على السجدة، وجلس على عرش. سليمان وهو مرافق قليل تعالى وقفتنا سليمان وقلقنا على جمسيه جسدًا أي جسد المائل ورقيا يحكم وسلم الملك من سليمان ورقيا يحكم مدة ما عمده فيه بفجره أصفر دولة الهجرية ولما شفت الملك في هذه المدة الشاكية من سليمان سليمان تقطع في المحبال ومشيك يحبن على الحواجة وكيهز الحزن الحواجة وكيأتولش بالحداث النهار وعندتي في عرصة وبغطية جاكرة ونهارتي طارها مثل المالك بعد ذلك الصالحين قلت لن يجب تبعزه لكي تتبرونه المهم يعني طارها بالمالك ولا وإذا تسقط بالضخط وتسقطها حوثة وبعدين من الغربة فأشاهد أجيب يعني يعني يأخذ الحب لهز الحب لحوة جاء أفار الحب لحوة جاء وحدة زاعة وحدة مش عيد منها وفقا وإذا ليه برحة برجات <تصفيق> ووشادة إلى الله وأنها برحة وبركات هذه لكن هذه شفة أقول برحة لا تبيك بسليمان أبد هذه إطلاق إسرائيلية تلوى مدينة كثيرا مع الحسن أن يضب ده ومدينة لا أسأل هذا نجد أنواع الحارب في جانب لا أسأل هل تفتح هذه هل هذه في إطلاق إسرائيلية بالموحي ما المفسر به هذه كثنا ولقد فتنا جلمان هي المرأة الصحيحة البطاري والمسكي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن سليمان في يوم من الأيام كان مع صديق له مع وزيره وإذا بيه كان عنده تسعون امرأة هذا صحيح تسعون امرأة فحدث بالله لا يقوف هذه الليلة على التسعين امرأة وكل واحدة منهم سترجب ولدا يجاهد فيها من الله هذا مظهر مظهر فقال لو صاحبه قل يا نبي الله ان شاء الله قال يقول شاء الله هذا الصحيحة يعني أنا عايز الآخرين شاء الله طرح عايز تذكرت فضعت عليهمنا ولا أتت واحدة من التسعين بولاده إلا واحدة جاءت بنصف ولاد. ولا. الحقيقة الحمد الحمد الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والذي نفسه محمد الليل. لو قال إن شاء الله لأنجبت كل واحدة منهم فارحة يجاهدون ذلك ولا دمعنا. ما قال إن شاء الله. ترون؟ جاء الى ترسيه وإلى بيه يجد هذا الولد من وهو مراد بقريس الحمد وَلَا فَسْمَتَنَّا كُلَيْنَا وَأَنْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَبُهِ هو نصو ذلك يقول يقول هذا الصحيحين قد يكون هو مراد الآية وقد يكون هو مراد الآية نحن ما نطلب رسول الله فترى الفكره المقصوده بالآية لا نقول انما ان تفسير في النصوص الشرعيه ما ما ما جاء يعني ما هو ذهبنا نسمي هذه الا هذه الكلمه التي في سيدنا الله. القيم ان هو يترقب العزى يقوم ولقد تذلل والخيم على ترسي جسدا ثم اناره وانتابق الله عزيزه ومجلس ما قال في توقفه رب فتتفرق وهذل مجتلى طهل أحد المتعلق طفل لك شيء من أنك أخوه هالي شعوه في تعليم لنا تأتيب لنا أننا لا نعزم على شيء ولا نصرم شيئا إلا بتعليق المشيئة اللي يتعرفها ما تقول سأفعل كده كذا يا مطلقا لا لا بد أن تقول إنشاء الله وإنشاء الله يقول له رب يرضى في المبنى الاستقبلية أنت في الأمور الماضية فلا تقوم شاء الله في الاحل وغلق كم الواحد يقول هين كنت البارحة يقول كنت لهذهب إذا كنت إنشاء الله قال إنشاء الله لا ما تبين ان شاء الله يتوكل على الله غض ان شاء الله ولذلك ان رسول صل الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سؤال من قبله اليه سالوه عن اصحاب الجنه وسالوه عن القرنين فسالوه لا نقول وضع الاسئله من جهه اليه ها عند رؤهم على شيء قدروا ان الذي عليه الصواب والسلام فأخونا بي أسئل ثلاث أصحاب الناس وعن ذلك وعن الروح. فقال لهم علي الصلاة والسلام سبحان الله قال لهم محادثين لكم الله يريد أن يعلمنا في شهر نبينا بالغاية فتأخر الروحي ناحي ثلاثة ثلاثة يعني اثني عزارة. يوما او عشرين يوما او اربعين يوما الله اعلم الوحي الاخر والذي يجزي القول عز وجل ولا تقولن أن لشيء إن اني فاعز ذلك غدري الا ان شاء الله واذكر ربك الى نفسك حتى ان شاء الله اذا نسيتها ثم العزيز ذكرتم قل ان شاء الله ولو بعد اعمق حتى قد يعني كل شيء الله عز وجل على شيء ان تذكره إن شاء الله بعد عام تذكره إن شاء الله ما تشعون إلا إن شاء الله لا يقع شيء في السن إلا بشيء أسناد بشيء لم وخلاص إذا رمش إلا نعم قرب الله وجهه رحمه سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن لا يعطي الملك الذي يعطيه هي لأحد من العادين. رب أمري ملك لا يعطي لأحد من العادين. الله سبحانه وتعالى. فقط المقارنة عودة. النبي يمان عاصم. ولكن كانت جبارون. فارغه المناسبه في فلسطين اذا في الزمان يقال كل التاريخ هؤلاء كانوا عندهم العلاقه الكبرى للنبي هو ان يكون ملكا وان يكون عنده زيجات وان تكون له عظمه في مملكته وان تكون له قوه فهو طارق هذه القوه يجب الناس ان يكونوا لا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الخوارق ان يكونوا والغرائب الممكن ان يكونوا وإذا الممكن ان في من الممكن ان ويقال من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان الولود حربها الذين ملكوا نالكاتران وثن مومنان يقاتلون يبيه سليمان على من الله عليه الصلاة والسلام مرة كان, كان يصلي كان يصلي قال كنت أصلي وإذا بمارس جاء لأخرج صلاتي يحاول أن يضطر عليه الثراثي قال فأخذته فقبضته ومتبته بسهم حوياً حتى سالت وعافوا على يديه ولولا أني تذكرت جعلة سُلَيْمَانَ سبيمان رب هملي ملكاً لا يضغي لأحد من فأدل لربطه بالمشي حتى يصلح سريان المدينة العدوة الأعصاب به بشوارح قل وقلت تذكرته قول أعطيسا لك رب الله وإله هل يقول لي كيف كان يحدي ما جهود الجروة ويقول لي ما أنت قال ليه لا هاي رب همي ملك الله طغي من الزهد إنك ثم قال سبحان قال الله العام فتخل جملة هذه المملكة الجنة العقاطية وهذه المملكة السبيحة هذه المملكة الواسعة هذه المملكة القوية سخر الله أمر الريح الريح تقصده بأمره وتنسهد الريح يسخر فكيف كان يصنع السبينة قضائية أوائية حتى العلم الحديث والله هو السبيح ثم يأمر الريح لأن تخلعه ثم تسيرها حيث اراد وهو الذي يتحكم في الرياح تقدم العلم الان تحديات عطائر الرياح في بالرياح اذا هذه المملكه تبارك الله كانت فيها السفن فضائيه تمشي بالرياح ولعلهم الان ما صنعوها لي لأن سليمان الرب بحثي ملكا لا ينطوي لاحد المساجد لأن تكون ماركة بهذه الآلة هو إليك ووضع إيطارها إذن سفينة وصخرنا فصخرنا له الريح تجري له فصخرنا له الريح تجري بأمري رقاء حيث أصاب لينا ما يعمل صلى قويح رخوة ليميح حيث أصار حيث أصار غضوها الشهر وقرار رخوها الشهر غير الصماش كيف تسعد الصباح الثلاث تمشي مقبرة أسحاق بإمكانك اليوم الحمد لله طائرة كانت تزير منه إلى جدة تصير بيكان ست سهر. تجري، تقريباً، غضوها يعني سبع تنفيشات، ورا واحد في العشيق وفي العشيق يعني، ها؟ غير شاف شيء في منطقة ماذا كذا؟ غير شاف شيء في أستراليا، من هنا إلى أستراليا، ها؟ وكيف يا مروحة تقلع هذي، هو كيف هذا يعني؟ هو طائرة واحدة، عن الطائرات الضخائر والسفن الضخائر لا محفوظة بالجنود. بإنبساط من الجنود وثم الجنود وثم الطيور للأولى طبعا المنظر جديد ما أعرف الله تنسل الجنود قلوا عز وجد فصخرنا له فيه تجري بأمره هو ليسا حكم فيها، رخانا حيث أساسا وثم أيضا صخر الله إلى الشياطين الجنود ما ندري كيف الشياطين ندري كيف الجن لا والشيطان هم من الجن كان من الجن فالبسط اذن كل فاسق من الجن هو شيطان فالشياطين من هم هم الفسق والبدر من الجن كما ان الشياطين الجن اجرهم الله هم الفسق من الجن كل فاجر فاسق يحارف من الله ويتمرض على الله ويمكن وجود الله ويتسكف ويفكر ويتفكر هرئيه شيطان الجن وشياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض اللغة في الثورة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن ليس آخر الجلدان كل محارف الجن الله وكل محارف الدعوة الإسلامية له ومشرة منك كيفا؟ بمسك كتاب الله. اذا إخواني الله عز وجل لا يعرف أن لكن الله عز وجل الأكبر أن نحن ما يمكن أن نصبون وأن ننظر من نراه قد إنه يراكم نوره وقديره ومن حيث الله من أنه على سورة الحقيقية فقط كده بسرع وعلى ما يمكن أن نراه يبقى عليهم تغطيبها وفاقه <تصفيق> سليمان صغر باورة كان باورة على جوة جمع في حين وإذا ما إذا ما قول قوة بصرية بكذلك ما إذا ما قول نقلم الروح والروح الروح من أمر ربي بمر ما إذا ما قول بصرية إذا ما قول بصرية إذا ما قول بصرية طبعا إذا ما يقول والشياطين أي وسخرنا له الشياطين وسخرنا له الريح وسخرنا له الشياطين هرشت مجد ماذا كانت تفعل الأرض؟ قال كل من الناس وغوات وآخرين مكممين بالقرآن. الناس يعني يبنون يبنون في قاع البحر ويكون القصور والدود ويكون العمارات والزلاج ويقولون ايش القناة المكانترات ويقولون ايش يعني المساجد والمعابد مجعبات كل بالنعف بالنعف وغواص يغوصون فيه يعني في البحاء ويجيبون الضاءل والجوال ومع كل وغواص واخرين مكررين طب. من تبرد منهم وعسى طاقة وفعل شيء خارجه لي ها لدمار المسلمين ماشأ ها عنده الله سبحانه وتعالى دائما عليهم القراءة وربهم السلام مقرنين مكون مقررين يح 10 20 قدم سد سدنا مقرنين بالأصوات هذا عطاه وقالوا جل هذا عطاونا بل من ارادتك بديهي ان من المال ما يتصرف بدون هذا هذه اللي اللي كامل. هذا عطاونا هذه عطاونا هذا عطاونا اللي عطاونا هذا اللي هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا عطاونا هذا أفسدناه ما نحاسبه عن الجحور يا جابر الصبر سبحان الله مجامل وأي أخرى سبحان الله يطلع فيها شيء سبعة يطلع عذول جن وبيصير في الجنة هنا على أن الجن أيضا له من ودائعه رغبة وجاء إلى معنى رفيع أجواء يطلع عذول جن ويسلمان الريح وضوه هاشا ووهاشا ودعو من الوقت وقتلنا له عين القصر العيون الآن تجري من الحاجة. تجري فجر الله له سبحان براكين من نحاس مثل أبي داود هش يعمل أملنا له الحديث قطعة حديثية ياخذها من الجلال ويلعب بها بمجال في بمجرد ما يأخذها تصل فيه أن يكذب على كافة من الحديث العجل يأخذ الدور والأسلينة والأسلينة والأسل يزيد يأخذ يعني يبعث في هنا أهلاً؟ أنا له بمجرد دولة أهلاً لا وقلنا له واسدنا له لولده واسدنا له اخلاصه ومن الجن من يعمل غير يده يعمل ومن يرغب منهم عن أمرنا ننزلهم هذا بالزائر في الدنيا ماخوذ يعملون له قاس المحاريس ما يشاء من المحاريس وثلاثين كما في الزمان ما ارد كما كنت جاهزا في شريعته أنا نحن حرام، أشد الناس عذابا يوم القيامة لا يجوز ولا تكون ملاك بعيدا في دور، أما ذلك الزمان في شريعته عليه الصلاة والسلام كان يعني يصلون لو سمحت، إما عاجية وإما فضية وإما نحاسية. واما يعني انفلانيه واما خشبيه واما يعني ما شاء الله يسمعون ثلاثين ملائكة وثلاثين الانبياء الصالحين وثلاثين العلماء والصالحين دين وثلاثين وجفان كالجواب جبال جبنه يعني تسعه تلجاوا بحم حوض اكملكم فيها الف واحد يجب على تسعه جبال كالجواز حوض وقدور راسية قصر حلبجي هو بنى على أساسي الأساسين لها والعبير عن بعثه بعثه وجهه وقدور راسية لا بنياهها ولا كم جل كم جل جل من الملائكة تملأ آذان شكرا قصر لن تتعب بالناس دون وسليمان نبوه يصور تتمنى يصور ما تصاصر قال فلما تحديث لأن كانت عقيدة عندهم عند المشريسيين ذن في الوحي في الجن أن الجن عنده قوة روحية قوة سرية قوة يعني ذا فقط البشرية وكان يأخذونهم لهذه القوة ذا فلأتقدونها بالفعل من سجلها انداروا الى التذير ويستخدسوا والزبح إلىهم وقال يعتقدون انهم يتعلنونها لغير وأنهم يتقلون على المنزل الإنسان والزبح وزبح الضرب عندهم عدد عطيقها هؤلاء سجد عدودهم فاطلوا على أن الجذن فهو يستخدموا هم يستخدموا هم يستخدموا يعلم قال فلما قضينا عليه فوق لأن من الله ان يقفي الموتف عن حتى يقضي عن في وقته كان شعب ذات من الناس ان الهواء يعرف كل شيء يعرف الخفاءة ما تسترع ما تسترع فأعترف من الله ان يقفي الموتف عن وفعلا وقف الرسالة وهو وقع يصلي وقعد روحه ورسالة وهو ماسك عاره وهو يستخدم كنزية مهيا كرده عند صلاته إيه فت ت ت ت روحه في كفاه في أحضاره في سفره يقرأ ويتم ويجوب والسراج هذا عنصر في عنصر آخر يعبد وفي عباده You, Arrow, 26, هو نريد الموضوع ده ولا اساسا احنا راش وجد ذلك لا ابدا هل جوه بقى في عباره كده عمره سن دقائق حتى للشجعوا عشرات لازم كده عشرات في كل حاجه كويس عارفين دي جزء كده مش حاجه كده مش حاجه تعال شرطه دي عام اعمال ليه ب4 جنيه في حصل على المناذير اللي كانت موجوده وبعض إذا الثانيه اذا تصرفتوا في المهم ان الله اعلم اكثر المرتزقات وزوجها لما جمع عزوجل فلما خرب ثبيله الجن فالما خرع تبينت الجنه أن لو كانوا يعلمون الغيب سيد تبينتهم في صبح الناس واحسنين الشيخة لأنه كانت تب وحيدة كم مغرورة طبعا أنا والآن بالنسبة للأعصر تبينت الجن لا يحسنه أن لو كانوا يعلمون الغيب ما عالمهم بالعجاب لهم مستوى مديده كان سنة سنتين حتى سنوات عادلة وموضي أيوة. هذا مستر بطماني الله يجب يجب الجن أترده أترده لجن وماذا يجب؟ محقوق مذلول وكانت عقيدة وصروا وقال الجن لفتصال الله عن الجن لو تزير في صهريا مع الله وجعلوا بينه وبين الجنة سبقوا على سباة المعين وقالوا الله وعمل جنة لأيكا البناء الله يبينك وجعل الملائكه تبينهم عند الرحمن او عباد الرحمن بالقراءه حين تجعل من الله سيشعرون المهم يا هذه هي القصه التي حكى الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه الصلاه والسلام بعدها نقص قصه اخرى قال الله عز واذكر عبدنا ايوب ان لا ترصه اني مصلي الشيطان بنصبه وعلى اذكر يا نبينات عبدالله اذكر صبر هذا العبد هذا العبد الصابر اذكر صبر لكي تقتدي به يا نبينا ولكي تتسلى وتنزل حمل هالشي اللي تتلاقي غير سكر تشوف مانع من هؤلاء مزدهر حقوته اللي اذا وذكر عندنا ايوب ايوب هذا ابتلي سبحان الله قلت لي ابتلاء ما شاء الله ابتلاء عظيم وعان معاملة شديدة ما شاء الله وانتشر خبر البلد وآخر اكثر شهاله اكثر شهاله عندي مجموعه اطفال الرباني واثبتها الله في السجن الخالدي في كتاب الخلود في هذا القران العظيم هذه الشهاده التي اخذها شهاده الصبر التي اخذها ناجحا مئه بالمئه من خلط هذه الدوله اكثر من الدوله اجعل الشهاده إن وجدناه صابرا رب العزه يشهد هذه الشهاده إنا وجدناه صادقًا نعمله إنه واقف رجع لله سبحانه وتعالى عصاه الخصل في كل كلمة منا من تشارس أنا حددها في جملة قضايا من الله من تشارس أنا منا من تشارس أنا ما يكون شاشة من بس بس بس من من بشر وما نصفه، فكيف تصبر من بشر ثاني؟ والجنراله وحتى أهل عكوف والصبر والطير منه، حتى البيت اللي كان في قربه ما تقبلوه اخرجوه في بيت بيت خرب. خرب، وما بقي معه هلك كل شيء ذكرناه. لا أفضل أم... لا أفضل وشيء لا أفضل أفضل كل شيء اذا حتى نتعطب لأدوه كل شيء ذهب بقي هو و بقي السوش يسوه مرح يقودون اسموهم رحمه شبق يسوه يحفر ما حيث يسوه أشكي سمه مرح قل اسمو داني ألو فقومو ايه والتي في بكين؟ علشان لتحفظ انخفضوها كذلك هذه صورة واحدة هذه المطحة انت بذلية هي ايضا بيه هو بذلية وهي بذلية بيه فكانت راجع الله وصخره الله هذا توفيق من يا نبي الله انت مجال الدعوة مثل اليوم ما حصلوا الله ما هو من قال: الله زوج الدين فيه. فقول فقال قال إذا حسبنا ما قال بس مصاصة. قال سب سب كنت معادا، أبكي شيني، كنت معاد. أو بيوت الناس قال لا استحي ان أن ربي ان أن أن حتى لتتساوى ايام بلائي مع ايام عافيه اما المساحه فالساحه يقول يا رب اعبدوا المباشره يعني سبعين لا تمانين انا ولا معافى وقلت لي من مباشره انا ما تكرر غير بلادي وايام المباشره ما ذكرها يعني انتم تذكروا هذه ايام الشده ايام الرحمه مثل يمين يا عين وشقيع وشقيع تكهر لا تشرحلين كلها بلادي لا يا اخي الدليل انا استحي نقص في اي وقت ترى ان امراه الاثنان وقت طلب امراه الامر الاول هو انه اصيب بدده مزعج يصيب برشديه الى صخيريه الى تطويه الى ان حتى وصل البناء الى يد بحسب ان اللسان سيخاف عن ذكر الله وان البلاء الداخلي وصل هو القلب احد القلب اراه اذا القلب سيتوقف عن الشكر واللسان سيتوقف عن الذكر وهذا لا يصيح ان يقول اصبر هذه الخطاه الابديه هذا هو البلد والعياذ بالله ما اصبر انا ما اصبر عن قطاعي عن ذكر ربي وشكري خالفين هنا قال ربي اني ما السلاح دخل هذا يقال ان ينقطع بجلب وحنا حياتنا كلنا نبس بفرطة حياتنا بفرطة وقبل كل العماز هو يستحق ان يذكر ربه ليه؟ لأن ما ظل مدة معها وإحنا عملنا وشيل السهم ودك رفعة ما استحيش كم دروغة الناس المؤمنون يقولون لله, لله وإنا إلى راجعون نحن يقولون إن لله وإنا إلى غيره راجعون لا تمشي بلاك لا قل ملاذك أنت الجنة أولاً بمناسة <تصفيق> أقول قال ابداع عليها وشتم فيها وكي تغذيها وكي تغذيها وكي تغذيها وكي تغذيها وتمرت بطرابيها وزاوك بالشباة قولتو شو المكين هذه هي فكة مهربية وشكوزن له هذا؟ التواجه واستشبه ما في الله من الله على من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شبعه ويذلك طبعه والذب والثقبيل والثبعه بطرعه وثقبيل الأحباد من دون الله ما لا يضرهم ولا يضرهم يا هؤلاء هدوا اليشة هكذا أنا لا أتطيعون أن يحلم أكثر وي College لا أتطيعون وأنا خلاص بل كان يتطيعون أنهم معهم هذه ونديرون بالله كهذا ها يدف على ذهب المله وهو الله يع angeم اللهم وكانت ما أتاع لم تلتعيه 전� productions ولا تصحوا بذلك هو قال كده زي كده لكن كمان يعطوا الرافيين والشعوبين والصحراء والهريم قلنا ان الجد و فلسفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله الذي خلق السماء خلق الذؤاء من الجو ادويه اقوال نظر أيباري صل الله عليه وسلم قلنا لما احد حرف اللسان وأحدث كان قطع عن رضيه وخلاته وعن شكري خارج الدنيا والكائنات وإلى مدي يقول رفض النبي صلى الله عليه وسلم شو الدور ما لا وبشغرة ولا أنا عارف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعطي كريتي عن بوليه ها وأنت أرحمه ورحمه ترس فيه بإسلام الله ورحمه وأنت أرحمه ورحمه السبب الثاني وكان في هذه الأسلام والتشير في ليه هذه الآية شاعر ذات الوسط الوسط الاجتماعي الذي كانت تعيش فيه بكتوب أقباره على أن الله خاطر أيين. ولو كان اي محفوظا عند الله ما ابتلاه هذه المده المدينه فكانوا على لسانه واحد ان الله مقتادا ومن جمله ذلك رحمة. الشيبان بذلين هذا الشيبان. الشيبان هو اصغر رحمه وقدر الشيطان شو تقدر بهذا الشباع هو سبب هذه المده حتى لقاء فيه انا إيه زين هذا ما هذا بس شوف على سياق مسؤولي بس هذا جو خلاص هذا ده لا هذا ده سبب إيه هذا الله الله هذا ليش هذا بس يعني ليش جيله بالله لله وحلف بالله الله هذا يقطعك عن الجاهلين ليش ليش جيله هذا جيله خلاص هي مشت نعماس مبكرا هو واحد البيت من عاماتي خبان وشكات عملوه تتعمل اللي يلوز الهند تتعمل رماد يحيد هداد وعافره على جسديه ولا عباسي كيف تتبرش كتير رميه لكم في مثل هي دهب وزعت ربط اخر واعي غير بالعزايته قف قف جوز العيد قف لما قام الدرب ضربه و إلى النار يعني عين البر هل نضربها عينها هل نغصر من هذه؟ بدليل ظاهر وشر من هذه. تغسل بهذه تغفر إن شاء الله. هذه قدرات ظاهرة كلها تغفر. وشر من هذه باطل كلها. وشر من هذه وغصر من هذه وجد به شاف وبنعشر. وداعا. وجاء الملائكه كتاب الجنه واحشويه ومرات الجنه ست وقود ست داخل البيت شفت هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا هذا شكر لك الشاب طيب ما شاء الله تبارك الله والسلام قد مر شخص مختلف قال اي الشاب كرهت الشاب الجديد اللي في هو هو ذهب هذه اللي كنبار فيها لا وذكر ورفعنا ايوب نادى ربه من الشيطان هل الشيطان بنصب وعد بنصب يعني بالالف وعد ثم قال اقصد رجلي ثم هذا مستقر بارد وشرق هذا ختام به وهذا الطريق فبغي أشيل ختام باقي في كل كبر البيه هذا وهو في ختامه وكانت عندون على المسجد وحدي ودركي يعمل جزء ما طيب كيعمل جيش هو دركي يعمل كنام ولا دركي يعمل جزعة هذي كيف هذي كيعمل فيها القماش هذي كيعمل جيشة ذوق ما صبحت على المسجد والسيارة يبدأ هو هو يجلس، عريان هو يجلس والجلسة تهبط في الجوار، الجلسة سمح للغزيت، سمح، يا إلهي، يا يشوف شو هذا يذهب وذي يرضا، خليه من كل لا غيرنا عن باركذي، الباركذي يرجع سويني حتى يجمعنا على هذا هذا تجعله تنظر حيث وغالب تسعى نفسه هذا وغالب أنه ينقى الله عز وجل هذا تعالى بخصوه البارد وهو شراء وثم يقول الله عز وجل وهو له أهل ربه بشكل وهو أبنى له أهل شارك أبنى أهل جبله بحث أهل شارك أبنى جبله 24 هو مثلهم معهم رحمة الله وذكران تعالى ليه صبر إناء ترى أيضا طبعا أصدقوا بقين يدني كم ولا دا؟ يعني يسمي يجل دا يجل ماذا تفضلين بذي؟ لقد أفضلت الحلق في من أعطي تقول أمين حقا الله لا لا يواخرون الله للغة في إيمانكم وذلك يواخرونكم بما حققكم لمن فتفارسوا إطعام عشان في المساكين من وصف المساكين وقلوا سألت تنسلين مصياته في الإسلام ذلك إذا بما في الإيمان المجي هذا الشيء جدا واخفظوا إيمانكم لا تتقنيني وهو الحيثة لا تتقنيني أشكر الله عز وجل نجاح يا الله يحمل دعوتكم يحلوا المشاكل من المساجد ماذا؟ ماذا تقولون؟ الله أقول لا حلها كانوا قضوا يديك دربهم هو الاستمرار فيكم في السماء في العقول لا عقول فيكم في هذا يقول قد أخذ هذا فيكم في هيئة قط قد أخذ هذا هيئة قط وفيه dat is een beetje wat, dat is, wat is dat? Dat is een beetje wat, dat is een beetje wat, dat is een beetje wat, is إذا حلف على شيء فراء غيرها خير منها تكفر عن جميل وفعل بالشيء أو فعل بلشيء وفعل بلشيء بلشي بلشي بلشي بلشي. هذا صحيح ايه. ثم قال الله عز وجل قلنا أيوب نال هذه الشهاده الرطانية إنا وجدناه مصابرة نعم العبد انه هو عبد ثم قال الله عز وجل عبادنا إبراهيم وقل عبادنا واذكر عبادنا مرة اخرى اذكر صبرهم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اذكر صبر هؤلاء ايضا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب هم الايدي والابصار فيما يخص ابراهيم فالصبر هو واضح، فكانه الله بالطائل الكريم صبروا على الناس، طلعوا، يعني لما هدم القصناه وارقي على القصر ودارس المحكمة، حكمة المحكمة عليه بيج بأن يعد ذو بيج بأبشع الأنواع على أجوه، وهو التحرير بالنار الله، وفعل حتى إنه أوقظوا هذه النار اللي تمثلت في الصلاة، ومعهم جريحة من فعل جل أول من واقف في وجهي وقال لي عريان ما عليك ولذلك جاءت ساعة ذلك يوم القيامه يكون حالهم على في لان روسهم يكون اول ما يخشى حينما نخر من القبور عريان حفا ذا عرا ثغرا ما في اثار شيء ولا في خلاص كل شيء مجد. فقد غر غرل غرل يعني ذخذا حتى دي القلب اللي قطع الحشرك يمكن كان يجاد اول ما يخشى اول ما يخشى قال ابراهيم عليه السلام علاج جزاء صبره على الله لما امر بها عيالي ولما جسده كان مربوطا بكسب النار ما فعل النار صباح ما صباح هو عبد الله والنار أيضا صحص عبد العبيدة للحياة عز وجل قال أنه شفتوا انسى حبيبي كلنا نعبد الله عز وجل وقفوا بجلسوا وقفوا بحرقوا لها كوني برد وثلالة على برد فالنقول لدي المدة اللي كان الله عز كوني النار ما بقي في بقيت بالكرة كلنا كلها نرزحها سلمت قوى عشان كان طيب ما كاين ما صح طيب طيب ولو دم يكون والسلام على الرسول صح من ده ده صح. من الذي اوضع القوه فينا الله قال نعود القوه قال بسابته فترك واحد بعده كل بركه والسلام اذا صح وصبر كذلك على ذبح ولد. اقر وهو يعني على قبل ايش بحي. ليش جت الغيرة الوطنية؟ لأن هو خير الرحمن، القلب معروف بإحبذ الله، وكان جت الله الولد. لما جت الولد جت في منظر ربك، وعالي ولكن أدار أقول لا، لنه على أن الخلق ما خافه، ما خاف منه إلا إذا خل لا حف ولا خص حتى لا شيء، لا الولد ولا حف الناس ولا حف الزوجة ولا حف المال ولا أي شيء. فلما جت الولد خل واحد. أي بس ما يبغاك ما يبغاك ولا يبغاك ولا عارف ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا ولا يبغاك ولا ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا يبغاك ولا ولا يبغاك ولا يبغاك ولا ولا ولكن <تصفيق> يقول لك هذا هو الذي نال لك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يقول لك هذا هو الخليل، ولكن صاحبكم خليل الله خليل. يقول لك هذا هو الذي يقول لك هذا هو الذي يقول لك هذا هو الذي يقول لك هذا هو الذي يقول لك هذا ونبه الحجر بالله الله نتريه إذا صادر كالله ترجم وادقوا إبادنا القرصة لها أولا طلب مش يهد عليك أمره ادقوا إبادنا أبراهيم جوتيس وإسحاق لكن إسحاق يحول ما ندري الرسول وسلم يعرف بالنبسل يا إسحاق لماذا دلتني لك ما نعرف وما رضينا بسألتين صحيح لماذا دلتني يا إسحاق ما ندري من ترجب الله الله يقول بسجن ولكبين ما الله يعلم ثم أن يوغز يعقوب يعقوب ماذا كان الله لذلك ابتلائه أنه فقد ولده فقد ولده كذلك شن ولده؟ يوسف فقدوه واحب واعز الذي عنده واحتلوا في الخصوص المحبه المحبة بالمحبة وكذا وغاره بشأن الله عن شيء المقصود يعني غار. ايش اجي كيلو، له وجو يمكول جو ابا وعيشان يقول، تنشوف شو حد يمكيش قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له له يوخبط عطى له لا غير داك الشيء هذا كفكرني بشيء وهذا حتى شفت راه قلت سمعت وذبحوا واحد البخره مع نسوجهم القاضي مش شركاو كانوا دايرينهم وحلف الله هذا هو هدا هو هدا هو هدا هذا هو هذا هذا هو السدير ديال الولاد وكاين اللي يقول ليه المهم اصبر شحال اصبر انفارق العملو وهو يبكي بالسمره حتى فقداني ما لا هل انت بتقرا ولا ردت هذا العلم اللي انا صدق <تصفيق> ليك القابص نعم لما النبي جاء قوس لسيد عليه والنبي ها نبي الله صلى الله عليه وسلم صبروا له اصبروا الله زوجت يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يذكر لمن لاخي اقصد اليوم واذكر! لا تنزح هؤلاء وكان يقرا القرآن عليه الصلاة والسي قم به ليه وكان هذه القصاص القرآني دائما يتقرر يجبروا في سورة البقاء وفي سورة أبي النساء ويجبوا في سورة المائدة وفي سورة, سورة, سورة الأنعام وفي سورة أبي إفرح. سبحان الله يجد هذا هذه القصاص يسر تتبرس قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة يقتل السؤال في دي باش يتلى على الرسول والسلام ويتلقى وضع عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب بما انهم حملوا قلوب وللأيدي والابطاء وللايدي القووه في العباده والطاعه لله والجهاد في سبيل الله والدعاء لله ما شاء الله وللأيدي والابطاء اصحاب البصيره والفقه والفهم والتفكر هذا هو ما شاء الله القوه الظاهريه والقوه القاطبيه القوه العباديه والقوه العقليه القوه العلميه والقوه العمليه سبحانه هو للايدي والاخرى الاقوياء والامن القوي خير احمد الله الممتع كل قوي والامن القوي هو الذي يداعي في صلوات ليس الشكل والزراع هذا كل قوي كل قوي في العلم قوي في الدعوة، قوي في الإيمان، قوي في الأخلاق، قوي في العقيدة، ما شاء الله، قوي في الجهاد في سبيل الله، قوي في كل شيء، وحتى المسير، القوة مادية وعقلية، روحيه راهنية وباطنية، ولذا قال سبحانه يقولون من الأيدي والأصابع أصحاب البصر المتفتتح، النور باطني والقوة الباطنيه من الأيدي والأصابع، قال. ثم قال إنا أخلصناهم بخار أليس أن تذكرت داعا هذه الخصيصة عدو. لأبوك أعبرهم الله عز وجل سبحان الله ما كان أبداً يغيب عنهم أحوال الركيفة وأحوال الأخيرة دائما إيه؟ يعيشون تعيشوا في, في, الله في, في الآخر وتعيشوا في الآخر هذا يعطاه الله خاصية كانوا تعيزين في الثبتة والآخر ما ينقاتلون عن الثبتة والآخر هي دعونا إليها هو والقرون هوا هذا وكسر أمور التي يزنهم كذلك هذا علو على أجمل إن أخلصناهم بحاسبة ذكر داع داع، وهم يقولون عندنا لمن المستفيين الخيار، وبن يأكل هذه الحقيقة. قال الناس استفيتوا واستفسوا من نخب الطيبة ومن من الصبر من البشرية هؤلاء، وإنهم عندنا لمن المستفيين الخيار، أو خل خل قصر في الخيار، والفض والقوة في العبادة والطعن إنه عندنا لأن مصلي الأحيا، ثم جاء قا، وذكر اسماعيل واليسع وللكيف، وذكر اسماعيل ما ندري اسماعيل لم تلاه الله أيضا، اسماعيل ها هذا ابنه إبراهيم وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها، وذكر عباد وذكر ها زين، واليسع ما ندري وللكيف. ما حدثنا عن المسجد ورسول الله ولكن سبحانه المقصود صبروا وسقطوا على الداء وكانوا انبياء الله وكانوا رسول الله ها فادوا الامانه حق الاداء وصبر وصبر وصبروا وسقطوا عن الى اخر نفس ما ندري كيف المقصود ويذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصبرهم وطلبوا كني على ذلك وكل من الاخيار ثم قال بعدها هذا الذكر هذا ذكر أيامهم السعيدة ذكر الأيام أيام المطورة وأيام الجهاد وأيام الكفاح وأيام الصمود والصبر وأيام المجالدة والجهاد أيام هذا ذكر ذكر الأيام هذا ذكر كنا يقول وإن للمتقين لا حسنا لآه الله خذ يذكر سبحانه وتعالى جزاء الفريقين فريق المتقين وفريق التغاء وإن المتقين لحسن معه وإن الطاغين نشر معه كل هذا الفريق وضم الكره من الفريق أعرف هذه الأول فريق المتقين من هذه السلسلة ومن على شكل دين من هذه السلسلة ومن وعصة بينهم أشهر وإن للمتقين ومن المتقوم الذين أن المتقوى أشيء التقوى هو الذي من خايف بينه ومن غضب الله وسفقه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 ما ابر الله بثاق الصبر وان المتقين شد... لا, لا حسن مآب شدد يا رب قال لا حسن مآب ما أحسن بابو الجنه معي في جوار الجنه قلت سبت عين نظري لا وجه وان المتقين لا حسن مآب ما اهل البرجع ما احسننا نرجعهم الى الله عز وجل وإن الجنه المتقين لا حسن مآب شو لا حسن ابي قال جنات عهد جنات اقامه ما بينهم، لا يكون على حيولهم جنات عجل، إيقامة دائما مبتعة لهم الأبواب مهيئة الآن وسيق الذين تلقوا ربهم إلى الجنة زبرة جمعات حتى إذا جاءوها وحالتها كنسحة قلت هي أصبح قلب اليديد مهيئة، حتى يجب أن قال ما هي معناه الدنيا مرشوشه ما شاء الله و الدنيا ما زالوا صحابه قائل كاتبها المجرمات و فتحت الورى بخلاف الجهنم و سيقا الذين إِلَى الى جهنم حَتَّى حتى اذا جابوها فتحت حتى جوا السجب و حتى ان المتقين لهم جنات عالم فتح لهم لهم الأبواب، وثم الجرح لهم داخل الجنة، متسكين، متسكين على على ما متسكين، على الجوش، على على, على على على على على في لا لا وهذا متسكين فيها، يدعون فيها في كل فاكهة. كل فاكهة من صار لهم قسم الفاكهة وشراب تسمى الفاكهة، نسمى الطعام ولكن الطعام من هناك، ها ولكن معلوم فواكه تسمى بالجنة، مش نسي كي يكون مش يجيبون جوع هي جوع، ذاتك خارج مزون أكل، إنما هذا وهذا الشراب مجرد سفكه، شو اللي زقتش كذلك تقول فائكه يسجد معا خلاص كسل لو كل فائكه هترج فكذلك الجن اهلها بتلف ما في على ان هذا الجسم اللي بيحتاج التغذيه هو هنا إذا ما تغذى صار ميت لا بتترك الجسم تغذى كل شيء شيء شيء الصبر فيه اما اذا قطع التغذيه هذا ما الجسم الداعي بدون اي تغذيه ولذلك العلماء الجسم يسمي الطحال الجنبه الداعي ولكن قد رسل معلوم فوضع قلنا فهوه <تصفيق> مفزحة له, <تصفيق> له الأمام متسكين فيها يجبون كيهة في فاكهة كثيرة, كثيرة كثير وشراف كثيرة, كثيرة وثم يقول هو أنسا بوحده لا بيجاه قالوا عندهم قاسرة سلطة عندهم حر العين ما شاء الله وهذا من حر العين ما هو على شكل هكذا لا جميلات في غايه من الجمال وحسن سن سبحان طبق الله حسن يعني تزده في زهرها وهذا هل 40 قاصره طب ما ينظرنا في غير زوجها ابدا لان مراس القطه بتنظر ولكن هذا الشكون ان من الصالحون يعذبون غيره ويعذب الشهامه والرجوله اما اليوم ما هم كير يعني في سوقهم يسوقهم يحوليك ويخرج يقول شو شو هو يعني, يعني. يوم العصر صفع على صفع طريقة كافية هذيك الدنيا هذيك لا هم شو هاد هم شو هم تجوزون تجوزون كفار الفجر ولا حرام المؤمنون لا أشخ الله من كمال اللذة لذبة المرأة ما تنظر فيه زواج، ما عند حبيبها والواحد لا يشترك إليها زوجها حتى النظرة ما تصح هذه الأميرة أبداً فما أجمل عندها إلا زوجها وعندهم قاصرة تبطى تبطوا ليه؟ ما يدر إلا فيه إلا. اللي لا تصدر فيك سبحان الله لأهد وظيها تحت الكريم حتى التلفزيون مرات يشوفه يشوف تشوف ويعلم التلفزيون عاود له ما بابا ليه الغيره من عند ما بغيش التلفزيون واحد موجبه. لا هذا هذا الفجر اللي نعرفو الناس لا تشي التلفزيون اللي يدير ولا ولا في يقدم ها او لي غني الجذا اش حط التلفزيون جد الساعه 3 الساعه 3 وكي اعتدلوا جادهم بهذه المساله وشخص كافي الى بالعلاج فشي جدلك براتي وممتي تردعوا شو ما بستحيل ما عندك خير اهو اذا كانوا قاصره الطبخ ما يكون في سوار قدميه ثم يقول اتراب سن واحده لا يزيد ان يكون العمل ولد ولد هو متخرج عشرين وهي ببثلاثين ولا أربعين هذا تفهموش ما لا اسراب سن واحد كم كلام اسراب وثم يقول الله عزوجل هذا ما سوء عبد لي محسد هذا أه... من هنا. تقول ما هي المواطن التي يستحق فيها اليدين عند الدعاء لعل هذا السؤال سبب لماذا يقول <تصفيق> لك مواطن الدعاء قلنا في <تصفيق> اللغه السابقه انها يعني هناك كثيره ورد على السلطه الا ورد فيها يديه وفي عرفات وفي منى وفي الجمار الاولى والثانيه والثالثه وفي الصفا وفي المراه وفي وفي المقبره ويعني عريس رقم سنه مرات نمرات رفع الى عليه رقم والسلام بنعم هذا وقل عريس رقم سنه ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد بين يديه ان يرمتهم السفر الخالقين اذا رفع العبد ايه ايه حاضر هيا انما المسك مش الوجه هذا الحظم الحجر حاول ان يحس في الحديد المسك. المسك لكن العسل عند السلام هو ما صح الحديث ثم يقول هناك بعض المبتدعه يستدلون على بدعته في حديث من سنه الاسلام سنة حزما ولو حجرها الى اخر الحديث نرجو ان توضحوا لنا معنى هذا الحديث وهل حجه لهم اقول من سنة في الاسلام سنه حسنة يعني في الإسلام بدعه هذه مردوده عليه بقوله صلى الله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه يعني الدين ما ليس ما لا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا فعل ولا تقرير ها هذا, هذا العمل يرد عليه وفي متصل بالعباده أما الدنيا فانتم أعلم بامور الدنيا لكن ما نوع نوعا من انواع العباده نتقرب به الى الله ونرجو به تواب الله على البدع يرضى على صاحبه لا نعبد الله الا بما شرع الا بما ورد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لا فلا اما استدلاله عن البدع بحديث من سن الاسلام سنه حسنه لو أجوه او جمعها من يوم القيامه فهذا اولا سبب الحديث مفسر لنا ثم هذا يتعارض هذا المعنى الذي فهمه يتعارض مع, مع ما قلنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امر بارض السنه ما هي هي التي سنها سيدنا رسول الله اذا اميت من احياها وتركها في الناس فله اجرها رجل عمل بها الى وهذا قال عليه الصلاه والسلام في كان يقتل عليه الصلاه والسلام اشد مجموعه من, من الناس جو لمبيعته رسوله من اعراض كم الفقراء وعلى الثياب ورسمه ما شاء الله فالرسول عليه الصلاه والسلام نافع بالخطبه الخاصه بالحد عن الصدقات والعرف عن الفقراء والمساكين وما اعقاب ما يدعى عليه الصلاه والسلام وتكلم واكثر الكلام واذا برجل يقوم اعراض بن رضي الله عنه بمجرد ما قام وفتح الخطه الى منزل التتابع. ثم قال عن السن يعني بمجتمعنا له ويذكر سن يقول من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه معنى السنه التي هي مسمعنا والسنه هي التي سنها سيدنا رسول الله صلى <تصفيق> <تصفيق> الله عليه وسلم اما البدعه فتسم سنه كذلك ثم حديث اخر يقول ما حكمه اعفاء اللحى هل واجب ام مستحب ام مكروه فاعفاء اللحى فرسول الله امر بها والأمر انه يوجد وقرنوا بقراءه الفتح قص الشوارب صحيح مسلم قص الشوارب واخذ اللحى قالوا ايه المسوج وفي وفي حديث اخر قال يا رسول الله ها اباء يهود النصارى يتصرفون ولا يأتذرون يعني كانوا قصروا طويل، وجعلوا شين القميص مفروض. هل تصرفوا واتذرون وخالفوا الكتاب؟ سلبيسا. قال رسول الله قصونه يعني لحهم يقرن أذينه. قال قص أذن هذا المقر لحهم. وخالف الكتاب. هو مخالف ولا ليس منا. ماذا جبه بغيرنا؟ ماذا جبه فهو فهوض بطوء ثم أيضا أتا رجلان والحديث موجود في سيد الامام أحمد رجلان من فارس وهم حلوق اللحة وهم شورد شورد عام شديد سعطا وقبل أن أملكم أبيعيز قالوا ربنا، شوفنا، هل ملكين؟ هل ملكين؟ هل ملكين؟ هل ملكين؟ فقالوا أما أنا فقد أمرني ربي اقص شيريني وقع في رحالي اذن من امري ربي والحديث صحيح ثم سؤال اخر يقول ما حكم الشرع في التدخين وفي تعليق السؤال التدخين الجواب حكم الشرع انظر ما هو مكتوب مرهور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 الجوز الواحد شعرت حرق لا خلي ولا ما أدري كنت شعرت أشيل الحجر ما شعرت الحجر كذي واحد يشوفين يا كي عيني شعرت من الحجر أهم شيء ألفين ولا شيء ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين ألفين وخمسين عباره <تصفيق> اذا تشوفي حق 10 صفر في الاستقدام فانا حاقل البريد هو كم كم مش عارف دخلوا ليه طالع ومش عارف القدريه مش عارف احرقه في السنه ومش هحرقوه دي 50 سنه الاستقدام 40 انا مش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 ja, dat is waar. Sjeek, maar dat is het. Fishtijd, schoenen, dag, aardschap, bakker. Op ثم <تصفيق> يقول ما حكم الله بيت عليك السور إنسانية وحيوانية كل ما السور بيضع شرق إلى السور وحارب الإسلام هو أنه رسوس الناس عداء من المقيمة ومصورون إيه ده رغم فيه حوق فهو يشدوا أحد السوق لا أصنع فيه إنسان يشدوا أحد السوق لا أمان طول الى كاذا الى كاذا الى كاذا مع الله افتولي شبه رقم مهان مهينه بس واحد المكان ما بيع توجي شبه الى اخي كان واحد عندهم سويرة سويرة كبيرة ناشى العقد عندهم قرطة عما يسيقين وقم كبير مش عشرة خمس بيتة قرط ما شاء الله شبه اوه كلب هدوه كلب هدوه كلبه هدوه لوه اوكي لوه لا حول الاخو الفريق ثم السؤال الاخر يقول اهم شروط وجوبه المساجد هو ما هي الاعضاء نعم واجب ورجعوا ورجعوا حق الضهر ورجعوا ما رات يعني صلوى المصلي ها يدنا ثم أيضا يقول رسول الله سبحانه من يقول من يعني عن نداء فلم يجب فلا الصلاة سمه إلا بكم وعطوا له خرق يعني وحل أنطار كذا بوع سبحان الله يعني كم أدادة وقفت يشبره دول السجن يقول تولي لا سبحانه ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له حتى الأعمى الاعمى ما فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى ولي قائد لا يدعمني قد يوقفني هذا كانوا فرسولنا كنا ورخصنا أو تبغى تسمعني ذا نعم قلت أجل وكيف أجل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنا ناسي لا بديش لا بديش وهي مش دواء يكون عماسكاً عبعد واحد القرية فيها نحمى الحجر وفيها لتصليحة أخو ما أشعر موجد وكيكون عماسكاً فيه مش دولة فيها شو كيش يعني عوار من الجامع من الضيور هذا الأعمى كي عارب حجر وحجر, وحجر, وحجر وفيت الهوية وفيت الطرح وفيت وفيت الهوية وفيت الهوية من هنا وهذا يعني مش بحجر اللي مش مش بعيده فكذلك نصد هاد الصحابي هاد الأعمار قلب أشي ليه مش لأنه رأسكوه لي بدون الدخان. ثم يقول نرى بعض المصلين يبعدون عن رجلهم وعن بعضهم في صلاة في في, في صمت الصلاة ولا يصرسون. يعني شوف الدنيا موضة صرس صرس يعني كتير كتير نرى حقيقة صار بعض الناس عن أسير بعض الشباب تجدين كي بعدوا بين بي بين بين أقوامهم بعد. يعني يدوز يدوز وتحته البقره يقول لا حرام لا ودي ولذلك قال هو القوه لأنه رجلون عندها هذا ماشي قضية الجد لأنه علاش تسوي وقرب هو الكاتب ديالك وانت كاتب ديالو وهاد المهنه من هنا خلاص ها حقيقه الصحابه هذوم بعدين كان يعني حابلنا بين الكعبين وحابل بين القدمين بيش ولا كل شيء اللي كتبناه إحنا فكين يعني القص القصة هذا حتى ما شاء الله شو هذا لا القصة طبيعي ولا خلاص إنزين طبيعي هو طبيعي مش هيكل شيء إنزين بالإيمان من جهة تخرج من هذه طبيعي هو يروح إلى آخره إنزين جداً يعني حم جداً يعني متخليه الجهة الجهاد الجهة هلين سوف <تصفيق> يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف من سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يقول سوف يديه سوف يقول يقول ثم يقول هناك طفل ولد فختونا نصفه السفلي ختانا ونصفه العلوي السفلي نصف السفلي ختانا ونصف العلوي غير ذلك وبقية على حالته حتى أصبح شابا وتزوج على هذه حال ثم نحكي الشاب يا أخوات هذا قديم ما نتكلم عليه طيب رحمه الله زاد وقال بعضا في الولدان يحسنون يقول له مخضور وهذا مين اللي خاص لكن اذا مريد نسمه مخضور و غير مخضور نكتب ما كان ناقص نكمل هذا الكلام وهذا سبحان الله انا عارف يعني واحد من المرات من عائلتنا انا عارفه هذه المرات عائلتنا تقول هيام وجدت الولد و وجدت بنت هذ هذو ونت مخضور ونت ربما سبحان الله اخذ الجن الجد قاضي كون لكنك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ما تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم قبل تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ولعلنا اقرنا وموقفنا جميعا منك وقدرنا حتى الموقف انك تشهد الله الا انك تستغرق المزلزل سبحانه وتعالى ونسال المسلمون والسلام عليكم ورحمه الله